وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَبِكْرَانَهُ لِأُلْءِ الْأَلْبَابِ وَقُلْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَا غُصَّابًا نُّعْمَى الْعَبْدَ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 دنا لنا من المستفين الاخيار واذكر اسماء ايلا وليتعوذ الكف وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن فَفَتَحَتْ لَهُمُ الأبوابَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابُ هذا ما تعدون ليوم الحساب إنها بالرزقنا ما لهم من نفاد هذا وإن للطاغين لا شر مآب ذئنما يصلونها فبئسالم هذا